الحمد لله رب العالمين بعد أن انتهينا من أمر الإيمان يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة, إلا الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله هذه المسألة قلت وقد بحث العلامه بن عثيمين هذه المسألة بحثا بديعا أسوقه إليك أيها السلفي لأهميته الشيخ ابن عصمين رحمة الله عليه يقول في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني عشر صفحة 103 يقول فإن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى وقد تنزع فيها أهل العلم سلفا وخالفا فقال الإمام أحمد تارك الصلاتي ثم ذكر كلام الشيخ الشيخ هنا رحمة الله عليه سيرد على المخالفين في ذلك وملخص رده في النصوص التي بينها أهل السنة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر قال العهد الذي بيننا هذا حديث مسلم حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين ها بين الشرك و بين الايه الشرك والعبد الا الا ترك الصلاه صحيح ما بين المرء او العبد والشرك الا, إلا ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر وفي الحديث الذي راه الخمسه من حديث ابو أن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وكذا حديث بريده وعندك ايضا الحديث الذي راه احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحسنه الإمام ابن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على الصلاة كانت له ها ها نورا وبرهانا ونجاة يوم القيام ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيام وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف واضح أي هذا من تركها إذا هذه النصوص أيضا عليه إجماع الصحابة فالإجماع الأول وهو إجماع عمر رضي الله عنه أمام الصحابة وهذا إجماع لا يعلم له مخالف من الصحابة في مسألة مشتهر كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عمر حينما قتل عمر رضي الله عنه فقال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة لا حظ فيه في الإسلام، أي لا نصيب لرجل في الإسلام ترك إيه؟ ترك الصلاة، وأن تعلم أن الصحابة كلهم كانوا كانوا حوله ولم ينكر عليه أحد، إذن يكون قول الصحابي لا يعلم له، لا يعلم له مخالف من الصحابة في مسألة إيه؟ مشتهر، وقد ذكرنا بأن قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف على أمرين، إما أن يكون في مسألة المشتها كمثل هذه واضح، وإما أن تكون في مسألة غير مشتهر. المسألة التي هي في قول صحابي ليعلم له مخالف في مسألة مشتهرة هذه المسألة حتى الإمام أحمد رحمه الله عليه الذي يقول بأن قول الصحابي الذي ليعلم له مخالف يقول لا أسميه إجماعا في هذه المسألة يكون إيه؟ يكون إجماعا لأنه في أمر مشتهر يعني أمام الصحابة الجميع رضوان الله عليه كمثل ما قال عمر أيضا في صحيح البخاري حينما قرأ آية النحل فنزل وسجد ثم قال ايها الناس إن لم نؤمر بالسجود فقد سجد فمن سجد فقد احسن ومن لا فلا حرج عليه اذا السجود هنا واجب ام لا سجود التلاوه ليس بواجب وهذا باجماع الصحابه في مسألة ايه مشهوره لان هذا كان في خطبه الجمعه ولم ينكر عليه ولم ينكر عليه احد في ذلك وهذا يرد على مذهب الاحناف الذين يقولون بأن سجود التلاوه واجب وهذا خلاف لإيه؟ خلاف لاجماع الصحابه ايضا جاب رضي الله عنه بهذا الاجماع الأول الاجماع الثاني جاب كما ذكر هذا المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاه قال كنا نعد من كنا نعد ذلك الصلاه ليس من الإسلام في شيء كنا وهذا له محل وهذا له محل الرفع واضح ايضا في الحديث الذي رواه الترمذي بهذا الاجماع الثالث بسند صحيح صححه الامام الالباني وابن تيميه وابن القيم ولا زال العلماء يصححونه من حديث عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من اعمال تركوا كفر الا الصلاه يبقى هذا ايضا ايه اجماع ثلاث اجماعات عن ايه عن الصحابه الذي نقول بأن الاجماع الذي لا يصح غيره هو إجماع, إيه؟ هو اجماع الصحابه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه احتج بالنصوص احتج بهذا الاجماع ثم بعد ذلك رد على النصوص نصوص المخالفين نصوص المخالفين إنما نصوصهم كلها عامه نصوص كلها عامة كمثل قول النبي عليه الصلاة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة واضح قال لك فكذلك تارك الصلاة مفهوم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فكل هذه النصوص نصوصه عامة وأن تعرف القاعدة أن الشيء لا يتم الذي هو دخول الجنة إلا بإثبات الشروط الذي أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتفاء الموانع ألا يفعل ناقضا من نواقض الإيمان والإسلام هنا يتحقق الحديث يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ما هو الشرط حتى يدخل الجنة من شرطه من قال لا إله الا الله دخل الجنة ما هو الشرط حتى يدخل قول لا إله إلا الله صحيح كذا طيب هل إذا قالها فقط ولم يؤمن ولم يعمل يدخل الجنة؟ الجواب لا لماذا؟ لأن الشيء الذي هو دخول الجنة لا يتم أي لا يتم دخوله الجنة إلا بإثبات الشرط الذي هو في الحديث من قال لا إله إلا الله وانتفاء الموانع يعني ألا يعمل ناقضا من نواقض الإيمان والإسلام ينقض هذه الكلمة فلا يكون بذلك مستحقا للشرط الذي هو دخول الجنة واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه الجواري أي البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستر من النار يعني دخل الجنة طيب يبقى الشيء هو إيه؟ دخول الجنة دخول الجنة لا يتم لهذا الرجل الذي له مثلا بنت أو بنتين أو ثلاثة أو أكثر طيب لا يدخل إلا إيه؟ الشرط هو أحسن إليهن صحيح هذا؟ يربهن تربية حسنه أحسن إليهن طب أحسن إليهن ولكن مع ذلك كان تاركا للصلاة شرب للخمر أكل للرب فهذه موانع منعت تحقيق الشيء الذي هو دخول الجنه فحتى يكون يطبق الحديث الذي هو كنا له سترا من النار لابد أن يثبت شروط وينفي موانع. واضح هذا الكلام ينفي موانع فإذا أثبت الشرط وكانت هناك موانع قد تمنعه من دخول الجنة شاء الله أن يعزبه واضح هذا الكلام في الحديث الذي احمد أحمد الحديث أبي هريرة من مات ليلة الجمعة عصم فتنة القبر واضح هذا الحديث صحيح طيب رجل مات ليلة الجمعة يبقى الشرط وجد ولا لا الشرط وجد واضح ولم يعصم من فتنة القبر وعذب في القبر ليه؟ لأن فيه موانع واضح؟ فيه موانع كان هذا الرجل مثلا يفعل كبائر شاء الله أن يعذبه ممكن واحد كافر ليله الخميس يموت ليله الجمعة يموت واضح؟ واحد ممكن كافر مشرك يموت ليلة الجمعة هل يدخل تحت هذا الحديث؟ الجواب لا لأن فيه مانع وهو الشرك واضح الكلام هذا؟ إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط انتفاء الموانع مفهوم؟ يعني رجل يريد أن يحفظ السنة أو يحفظ القرآن بيحفظ وينسى طيب الشيء لا يتم الذي هو الحفظ ليه؟ لأن فيه موانع معاصي بيعملها واضح فهذه المعاصي منعت ايه؟ تحقيق الشرط الذي هو الحفظ يبقى حتى يتم الشيء لابد من إزباد شروط والدفاق موانع واضح جبنا الكمبيوتر وحص كل حاجة جاهزة والسلك ومش عارف ايه ده والفار والكيس وكل حاجة ونوراطع برضه ما عرفناش نسمع المحاضره ليه لان في مانع صحيح ولا لا يبقى الشرط حتى يتم الشيء لابد من اثبات شروط انتفاء الموانع حتى نسمع المحاضره لابد من اتيانك ولابد من اتيان الشيخ ممكن انت تيجي والشيخ يجي وكل حاجه تحصل بعد كده يحدث يحدث مانع مفهوم ما ليه في المسجد حدش داخل النار يبقى الشيء لا يتم الا ب بإثبات الشرط وانتفاء وانتفاء المانع مفهوم هذا الكلام فكل من احتج إنما احتج بالايه بالعمومات واضح هذا الكلام ولا يسلم لهم بالايه بالاحتجاج بمثل هذا لما لأن هناك نصوص خاصة في مثل إيه؟ في مسألة ترك الصلاة يقول الإمام أحمد رحمه الله وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان واضح نقدم هؤلاء الثلاثه كما قدمهم أصحاب رسول الله لم يختلفوا في ذلك هذا في حديث عبد الله بن عمر ثم بعد هؤلاء الثلاثه أصحاب الشوره الخمس علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلح كلهم للخلافة وكلهم إمام يعني كلهم كان يصلح لي كان يصلح للخلافة لأن عمر تركها في في ستة من الصحابة ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة اولا فأول ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة وراه فهو من أصحابه للصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه واضح ونظر إليه نظر فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال يعني لو أن صحابين واحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل ممن إيه ممن جاء بعده ممن لم يرى النبي عليه السلام أي في هذه الجهة كان هؤلاء الذين صاحب صاحب النبي عليه السلام ورأوه وسمعوه منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير الشيخ عبد المحسن العباد في عقيدة أهل السنة في الصحابة أولا انتبه الصحابي ما هو هناك تعريفان للصحابي أقصد تعريفان عند أهل الفن فعلماء الحديث علماء المعتقد يعرفون الصحابة بتعريف وعلماء أصول الفقه يعلمون الصحابة يعرفون الصحابة وتعريف وتعريف علماء المعتقد وأهل الحديث أفضل من تعريف علماء أصول الفقه للصحابة إذ أن علماء الأصول احتجوا بتعريف الصحابي بالتعريف اللغوي فكل من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام واضح صحبة ملازمة يسمى ايه؟ صحابي واضح فاحتجوا باللغة أي صاحبه أي لازمه مفهوم هذا الكلام فكل من لازم النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يسمى ايه؟ صحابي طبعا هذا غير صحيح اذ أن التعريف الحقيقه الشرعيه تقدم على الحقيقه اللغويه لذلك التعريف الصحيح ما هو هل هو كل من لقي النبي عليه الصلاه والسلام واحد مؤمنا به اثنين ورآه ثلاثه ومات على ذلك اربعه التعريف صحيح لكن فيه خطا الا وهو راه لان معنى ذلك انك استخرج العميان من ذلك اذ ان عبد الله بن ام مكتوم كان اعمى واضح فالتعريف الصحيح بخلاف التعريف الذي عرفه السمعاني في اصول الفقه التعريف الصحيح هو كل من لقي النبي عليه الصلاه والسلام واحد مؤمنا به اثنين و مات على ذلك ثلاثه يبقى كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام أدخلت فيها من؟ المبصر والأعمى مؤمنا به لأنه قد يلقى النبي عليه الصلاة والسلام أناس ويرونه ويجالسونه ولكن لم يؤمنوا به واضح هذا كم مثل الكفار والمشركين الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك أي مات على مات على الإيمان مات على الإسلام لأنه إن مات إن صاحب النبي عليه الصلاه عليه وسلم ولقيه ومات النبي عليه الصلاه عليه وكان هو مؤمنا ولكن ارتد بعد ذلك مثل من قتلهم أو بكر رضي الله عنه مات على ذلك لا يسميه صاحبا إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحوض قال أي ربي اصيحابي فيقول إيه إنك لا تدري ما أحدثه بعد فمنهم أناس قد مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنهم من؟ أصحابه فراهم يوم القيامة وما كان يعرف أنهم قد قد ارتدوا وقتلهم أبو بكر رضي الله عنه فقال صحقا سحقا, سحقاً لمن, بدل لمن بدل وغير فالتعريف الصحيح للصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك طيب من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي عصر النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يتشرف بلقاء نبينا عليه الصلاة والسلام ومات على الإيمان إذن هنا افتقد فيه كم شرط ها؟ شرط واحد أحسن. شرط اللوق صحيح هذا يسمى عند علماء الحديث اختلفوا هل هو صحابي أم يسمى من المخضرمين فالصحيح أنه يسمى من من المخضرمين يعني كنت في مسجد بصل المغرب فبعد صلاه المغرب فواحد طلع وقال كم سؤال كده ان واضح ان هو ايه بيكلمهم بيدرسهم وقال كم سؤال فالمهم طبعا خريج اظهر ومش عارف ايه ومعه ايه و ايه و ايه راح تكلمتوا بعد ذلك فسمى تعريف الصحابة كل من امن بكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ده تعريف الاين الصحابة كل من لقي النبي عليه الصلاة طب ما كل من لقي النبي عليه الصلاة اذا ما فيش كفار كريش بقى؟ لان فينا ابو لهب وابو الجاهل وكل هؤلاء من لق من لقوا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لم يؤمنوا. لم يؤمنوا به. واضح هذا الكلام. طيب. النجاشي ها لا يعرف. يعني هو لا يعرف ما هو. لذلك حينما ذهبت إليه قلت تعريف الصحابي من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. مات على ذلك. بل هو فين تعريف ده. تعريف ده فين. تقول له منتشر أنت إذا أردته من كتب, من كتب مع تعريف مصطلح الحديث أو كتب معتقة ستجده مرسوسا وذكرت له عدة كتب. واضح واما المخضرم مين المخضرم ما ايه ايه منين ده فين ايه المخضرم جيتوا منين ده انتم بجيبوا حاجات غريبة يا اخي المخضرم ده ده معروف مقرر في في كتب المصطلح هذا مقرر في كتب المصطلح يعني النجاشي ها مين؟ من من المخضرمين على الصحيح انه ليس من الصحابة بل من بل من المخضرمين وبعضهم جعلهم من التابعين لانه رأى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكنه صحيح أنه من المخضرمين كمثل سويد بن غافلة الذي قال له النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا أيضاً إيه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن لم لم يلقاه فيسمى من المخضرمين وبعضهم سمهم من التابعين لذلك تعريف التابعي الغلط كل من رأى من رأى رسول الله هذا خطأ لأن نجاشي رأى من رأى رسول الله صحيح أو لا سويد بن غفلة رأى عمر رضي الله عنه لكنه عاصر من النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يستطع الهجرة الهجرة إليه مفهوم لذلك هذا هو التعريف الصحيح لمن للصحابة رضوان الله عليه يقول الشيخ عبد المحسين وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم عدول بتعديل الله لهم لأن الله عز وجل قال ماذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه وهذا دليل على أن يجمعهم, إيه؟ يجمعهم حجة واضح هذا فيقول الشيخ عبد المحسن وسناء النبي عليه الصلاة والسلام قال النوي في التقريب الذي شرحه السيوطي الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به من لابس الفتن وما ومن لم يلابسهم كلهم ايه كلهم عدول انتهى وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شزوز من المبتدع ولهذا لا تضر الجهالة الصحابي فإذا قال التابعي يقول الشيخ عبد المحسن فإذا قال التابعي عن رجل صاحب النبي عليه وسلم لم يؤثر ذلك في المروي لأن جهالة الجهالة في الصحابي لا تضر وهذا يسمى عند علماء المصطلح بإيه؟ مرسل الصحابي يسمى مرسل مرسل الصحابي واضح مرسل صحابي أن يقول مثلا صحابي صغير كابن عباس يروي أحاديث لم يراها لم يعاصرها فيقول قال رسول الله فيسمى بمرسل مرسل بمرسل الصحابي إذا قال رجل مثلا من كبار التابعين عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إبهام الصحابي هنا ايضا أيه ايضا لا يضر جهاله الصحابي هنا ايضا لا لا تضر لما لأن كلهم كلهم عدول قال الخطيب في كتاب الكفايه كل حديث اتصل اسناده بين من رواه وبين النبي عليه الصلاه والسلام لم يلزم العمل به إلا بعد سبوت عداله رجاله ويجب النظر في احوالهم سوى الصحاب الذي رفعه إلى رسول الله لان عداله الصحابه ثابته معلومه بتعديل الله إيه؟ لهم واخبارها عن واختياره في نص القرآن ثم ساق بعد بعض الآيات والأحاديث في في فضلهم ثم يقول الشيخ عبد المحسن ومذهب أهل السنة والجماعة فيهم وسط بين طرفيها الإفراط والتفريط وسط بين المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم إلا ما لا يليق إلا بالله أو برسله كمثل الشيعة حينما رفعوا علي بن طالب إلى الألوهية واضح وأما النواصب ف يسبون علي ويسبون الحسن ويسبون الحسين ولكن أهل السنة والذي كان عليه الصحابة الذي كان عليه التابعين وتابعيهم أن كل يعلم له فضل فعلي رضي الله عنه ولكن لا نرفعه إلى مرتبة لا نرفعه إلى مرتبة الألهية فهو صحاب صحاب النبي عليه الص والسلام away بكر رضي الله عنه هو الأول إذ أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في في الخلافة أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ثم عليه هذا الترتيب في الخلافة هو ترتيبهم أيضا في هو ترتيبهم أيضا في الفضل واضح هذا ثم قال وبين المفرطين الجافين الذين ينقصونهم ويسبونهم لذلك عندنا مثلا في مصر إذا وقع مثلا في العاشم المحرم الشيعة ماذا يفعلون حزنا على الحسن والحسين إنما يجلدون إيه؟ يجلدون أنفسهم واضح قبّحهم الله لعناهم الله أينما كان الفريق الثاني بيفرح فرحان في موت من في موت الحسين لذلك تجد اليوم ده موسم تجد في هذا اليوم ايه موسم وتلقفه عنهم كثير من جهلة المسلمين فيجي بقى اليوم ده يعمل لك عشورة عشورة اللي هي ايه بليلة باللبن صح بليلة باللبن أو طبيخ موسى بقى ولحمه وفراخ والكلام ده كله مفهوم هذا الكلام فهذه الامور يفعلونها من الذي يفعلها اصلا النواصب فرحا في قاتل الحسين واضح هذا واما اهل السنه لا يفعلون هذا ولا ولا ذاك بل يبدعون كلا كلا الاثنين واضح هذا يقول الشيخ فهم وسط بين الغلات والجفاه يحبونهم جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون ولا يقصرون بهم عما يليق بهم فألسنتهم رطبه بذكرهم الجميل اللائق بهم وقلوبهم عامره بحبهم جميعا قلوبهم عامره بحبهم إيه؟ جميعا واضح وأما من كان في الفتنة فيقال رضي الله عنهم جميعا فمن أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر ورضي الله عنهم جميعا ولا نخوض في شيء من ذلك واضح فإن كثيرا من اليوم يعني تسمع طلعت زهران يقول لك معاوية وطلحة وعائشة التلاتة كانوا إيه خرجوا على من خرجوا على علي بن أبي طالب وكانوا بغا كانوا بغا يقال هذا عن معاوية رضي الله عنه وطلحة ومن وعائشة واضح هذا الكلام كانوا بغا بغا على من؟ ومرة يقول لك هم خرجوا وليسوا وليسوا بخوارج الفلسفة اللي عايشين فيها دي مفهوم؟ ولكن من منهج أهل السنة سلامة الألسنة وسلامة القلوب من لهم جميعا شوف النساء في ترجمة رجع هذا في ترجمة النساء للحافظ المزي وكذا الزهبي في سير أعمل بناء قال الإمام النسائي رحمه الله عليه قال إن الإسلام دار فمن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام شوف والإسلام باب فمن أراد معاوية فقد أراد الإسلام خاصين معاوية ليه لأنهم قد يجعلون لهم وليجة في الدخول في السب مين في السب في معاوية لذلك قال فمن اراد معاويه فقد اراد الباب الذي هو الذي هو الاسلام واضح هذا لكن من معتقد اهل السنه كف الالسنه وكف القلوب من السخط على صحابه النبي عليه الصلاه والسلام بل رضي الله عنه جميعا لما نراه الآن من القنوات العلمانيه وغيرهم من سب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والانصار علنا هؤلاء يريدون اصلا الطعن فيه القران والسنه لان من الذي نقل الينا القران الصحابه من الذي نقل الينا السنه الصحابه فلما اقول كلهم كذب اذن الذي نقل الينا القران كذاب اذن القران كذب فالذي نقل السنه كذاب اذن السنه كذب اذن ليس هناك دين واضح هذا الكلام لذلك الشيخ هنا يقول فألسنتهم رطب بذكرهم الجميل اللائق بهم وقلوبهم عامر بحبهم وما صح فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون إما مصيبون فلهم أجر الاجتهاد والإصابة وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطأهم مغفور وليس معصمين بل هم بشر يصيبون ويخطئون ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم ولهم من الله المغفرة والرضوان وكتب أهل السنة مملوءه ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء واضح ثم ذكر من كتب معتقد أهل السنة السناء على الصحابة رضوان الله عليهم كما هو كلام الطحاوي في العقيدة وكذا ابن أبي زيد القيرواني وكذا الإمام أحمد رحمه الله وكذا أبو عثمان الصبوني في اعتقاد أهل السنة وأهل الحديث وكذا شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الوسطية واضح ثم بعد ذلك يقول الشيخ صالح قال الشيخ معلقا على كلمة شيخ الإسلام هذه أي مسألة التفضيل والخلافة قبل أن أذكر لك اعلم كما ذكرت لك القاعدة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في, في الخلافة أما الترتيب في الخلافة فهذا لا ينكره أحد من أهل السنة مطلقا وإنما انكره من؟ أهل البدع، واضح إما أن يقدموا إما أن قالوا بتقديم علي على أي باكند رضي الله عنه واضح فهذا الغلو وإما أن يقدموا ماذا؟ قالوا بل إن علي أفضل في الخلافة من؟ من عثمان واضح وهذا ايضا ضلال فهذا الترتيب في الخلافة أما الترتيب في الفضل قال ابن تيمية رحمه الله عليه فقد كان هناك خلاف يسير كان هناك خلاف يسير فمن أهل السنة من كان يقول مع إثبات ترتيب الخلافة أو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي لكن منهم من يقول بأن عليا أفضل من عثمان واضح فكان هذا في أول الأمر. قال ابن تيمية ثم استقر الإجماع من أهل السنة والحمد لله على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في كترتيبهم في الخلاف. واضح. يبقى لاحظ من هذا المجمع. إذن الترتيب في الفضل كترتيب في إيه؟ في الخلاف. أما أن يقال في أمر الخلافة بأن عليا ثم عثمان كما يقول سيد قطب. واضح. سيد قطب كان يريد أن يقول إيه؟ بيقول بأن خلافة عثمان كانت فجوة, كانت فجوة بين علي بن ابي طالب وعثمان وعمر بن الخطاب إذن هو لا يعترف بإيه؟ بخلافة من؟ بخلافة عثمان وهذا ضلال مبين مفهوم هذا الكلام؟ الرضواني قبحه الله جعل من جهله في أمر المعتقد جعل في الكتاب المجلد السابع في كفاذ الطالبين الذي صنفه وقد ذكرت هذا في اخطاء في العقيده جعل الاثنين سواء الاثنين سواء يعني من قدم علينا على عثمان في الخلافه كمن قدم علينا على عثمان في الفضل فدخل الايه ادخل الاثنين في إيه؟ في واحدة فقط واضح وهذا ضلال مبين دكتور العقيده لا يدري بأن هناك فرق بين ترتيب الخلافه او ترتيب في في الفضل فمن كان يقول بترتيب في الخلافة كان منهم كسفيان الثوري وغيرهم لكن رجع بعد ذلك كان منهم من يقول بأن عليا أفضل من عثمان لكن لا يتكلمون في في الخلافه واضح وانما يتكلمون في في التفضيل فهو جعل التفضيل هو الايه هو الخلاف واضح هذا الشيخ صالح بيقول ايه نعم يقول في الوسطية معلقا على كلمة ابن تيمية هذه المسألة هي مسألة التفضيل بين عثمان وعلي من الأفضل هل عثمان أفضل أم علي واضح لاحظ الأقوال فيها لأهل السنة ثلاثة عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن علي مفضول بالنسبة إلى عثمان مفضول أي عثمان ماذا أفضل وأن عثمان أفضل من علي لأن عثمان مقدم في الأحاديث حديث عبد الله بن عمر لساق الإمام أحمد ولان عثمان رضي الله عنه ارضاء اختاره الصحابة جميعا للخلاف مع وجود علي لذلك قال بعض أهل العلم من السلف قال من قدم من فضل علينا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار لأنهم قدموها لأليه في الخلافة قال كما هو معلوم لما توفي ترك الأمر في سته نفر أي عمر الذي مات رسول الله عليه وسلم وهو بينهم راد وفيهم عثمان وفيهم علي فأجمع الناس على إيه؟ على عثمان رضي الله عنه وارضاه فاختلف أهل السنة فعمتهم على تقديم عثمان على علي وقال قوم وهم قلة من أهل الكوفة وغيرها بتفضيل علي على على عثمان وهذه في مسألة ها؟ تفضيل ليست في مسألة الخلافة واضح؟ شوف اللي بيقول عليه الاخوان يعني شوف الرضواني ليله نهار قال عن الشيخ صالح إيه؟ إخوان واللجنة الدينة طلعت إخوان والقضاء طلعوا إخوان يا أخي قبضحك الله على الإخوان جعل أهل الجما... أهل العلم جميعا إيه؟ نسأل الله السلامة والعافية وشيخ المحنة ساكت شيخ المحنة يسمع هذا وساكت وطلعت زهران يتصل بقناة الرضوان ويقول لنا محرج على أهل بيتي ما يتفرجوش على أي قناة إلا قناة بتاعتكم تحس أنه واحد واحد داخل على قناه ايه يعني ما يطلبه المشاهدون مفهوم يقول لنا ما حدش في البيت بيتفرج على ايه قناه الا قناه تاعته معنى ذلك ايه ان حضرته ها؟ يقبل كل ايه كل ما يقوله حتى في طعن الفوزان وفي اللجنه الدائمه واضح قال ليست في مساله الخلافه اما الخلافه فهم ايه مجمعون على ان عثمان احق بالخلافه من علي مسألة الخلافة لا اختلاف بينهم فيها وأنا أتيت بالمجلد للرضوان وقرأته في في أوسين أما مسألة التفضيل فإن منهم كسفيان الثوري وكأبي حنيفة وجماعة من, من كان في الكوفة كانوا يفضلون علي على عثمان ورجع منهم طائف القول الثالث هو قول من توقف فيهم فلا يقول إن عثمان أفضل ولا يقول إن علي أفضل لتعارض الأدلة والفضل في حق هذا وهذا وممن اختار هذا القول مالك كما هو مذكور في المدونة والصواب من هذه الأقوال أن عثمان أفضل من علي وأن علي يليه رضي الله عنه جميعا في الفضيلة وأن ترتيبهم في الفضل ها هذه قاعدة كترتيبهم في إيه؟ في الخلافة لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو إلا من هو أفضل وعلي أجل أجلوه وقدموا عثمان فهو أفضل من علي قال ابن تيميه يعني لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم ثم علي يعني بعد زهاد تلك الطائفة في الكوفة الذين يقال لهم الشيعة شيعة علي شيعة علي لأنهم كانوا يقدمون عليا على على عثمان لذلك كان هذا الشيء كان هذا التشيع الذي يذكره الخطيب وغيرهم يقولون مثلا فلان فيه فيه تشيع ويحتجون به في الرواة يعني إيه شيعة علي أنهم يقدمون عليا على على عثمان فيه في الفضل لا من مساله أنهم يصب وأبكر أنه وعمر لا هؤلاء لا يقبلون منهم شيء لما ذهبوا أولئك مع الزمن في القرن الثالث هجري استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف قال بعد ذلك شيخ الإسلام وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصلول ليست من الأصول يعني في أمر إيه في أمر التفضيل ليست في امر في أمر قال وهذا صحيح لأن الأصل هو ما يتبعه اعتقاد ومسألة عثمان وعلي إنما هو هي في في الفضل وليست في الخلافة. تلاحظ أن الشيخ عمل إيه يؤكد في أن هذا الفضل ليس ليس في الخلافة. لا ينبني عليها تضليل الطائفة الأخرى ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في الخلافة أنه مخطئ وإنما اختاره في الفضل أن هذا أفضل. وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند الله جل وعلا من الأفضل مع ان الإمام أحمد يعني تكلم كلام شديد جدا في من قدم عليا على على عثمان كما ذكر هذا الخلال في كتاب السنة واضح هذا إلى, كلام إلى آخر كلام الشيخ صالح قلت وفي السنة للخلال وهذا الكتاب كتاب أجمع كتاب في معتقد الإمام أحمد رحمة الله عليه هو هذا الذي وجد منه يعني لأنه كان أكثر من ذلك لكن هذا الذي وجد منه قلت في السنة للخلال بابه الإنكار على من قدم عليا على على عثمان قال ساق بسنده أي الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد الله أي الإمام أحمد عن من قدم عليا على عثمان قال هذا رجل سوء هذا رجل سوء. يبقى هذا إيه ابن تيميه رحمة الله عليه لما قال وهذه المسألة راجع معايا لما قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من ليست من من الأصول الشيخ هنا صالح وهذا صحيح لأن الأصل هو ما يتبعه اعتقاد ومسألة عثمان وعلي إنما هي في الفضل وليست في ليست في الخلافة أما القول بأن تقديم علي وعلي عثمان أيضا في الفضل هذا أيضا ينكر عليه لأن الإمام احمد قال هذا رجل إيه قال هذر النسوء نبدأ بما قال أصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ومن فضله النبي عليه الصلاة والسلام ساق بسنده أيضا قال كتب إلي أحمد بن الحسن الوراق من الموصل قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله الإمام أحمد وسأله عمن قال ابو بكر وعمر وعلي وعثمان فقال ما يعجبني هذا القول قلت فيقال إنه مبتدع قال أكره أن ابدع البدعة الشديدة هذا في أمر إيه في التفضيل واضح هذا لما قيل لها الإمام قال قيل له هل نبدعه قال البدعة شديدة قلت فمن قال بكر وعمر وعلي وسكت ولم يفضل أحد يبقى كان يتكلم في إيه في التفضيل ولم يفضل أحدا قال لا يعجبني أيضا هذا القول قلت فيقال مبتدع قال لا يعجبني هذا القول واضح طيب يبقى لما محمد هنا قال إيه اولا في التفضيل من فضل على العثمان اولا رجل سوء لكن الإمام أحمد في هذه الرواية لم يبدع واضح هذا الكلام وساق بسند الخلال أيضا قال أخبرني زهير ابن صالح ابن أحمد ابن, ابن حنبل أي صالح ابن الإمام أحمد قال حدثني أبي قال سئل أبي وأنا أسمع عمن يقدم علينا على عثمان مبتدع قال هذا أهل أن يبدع يبقى هنا إيه هنا الإمام أحمد ايه؟ ارتاق شوية الامر التبديع يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قدموا عثمان وساق بسندي أيضا الخلال قال أخبرني علي بن, ع... بن عيسى أن حمبل حدثهم قال سمعت أبي عبد الله الإمام أحمد وسئل عن من يقدم علي على عثمان هو عندكم تدع؟ قال هذا أهل أن يبدع أصحاب رسول الله قدموا عثمان بالتفضيل عشان ما حدش يقول ده في الخلافة لا ده فيين؟ ده في التفضيل كمان فهذه الرواية توضح أن الإمام أحمد له فهذه توضح أن الإمام أحمد له روايتان في أمر التفضيل رواية بالتبديع ورواية بعدم التبديع واضح؟ يبقى الإمام أحمد له هنا إيه؟ روايتان مفهوم؟ رواية أولا أنه قول واحد أنه رجل سوء لكن هل يبدع الإمام أحمد له فيها إيه؟ له روايتان في هذه المسألة وأيضا في السنة للخلال ساق بسندي عن محمد بن اهرو قال أخبرنا محمد بن أبي هارون قال حدثنا إسحاق أن أبو عبد الله سئل عن الرجل لا يفضل عثمان على علي قال ينبغي أن نفضل عثمان على علي لم يكن بين أصحاب رسول الله اختلاف أن عثمان أفضل من علي رحمهم الله رضي الله عنهم جميعا ثم قال نقول ابو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت هذا في التفضيل هذا في التفضيل وفي الخلافة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وهذا في الخلفاء على هذا الطريق وعلى ذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا بسندي أي الخلال قال أخبرني محمد بن أحمد بن منصور قال حدثنا جعفر بن محمد بن نوح قال سمعت محمد بن عيسى يقول لئن قلت إن علي أفضل من عثمان لقد قلت إن القوم خانوا يعني بكل أنا لو قلت إن علي أفضل من عثمان إذن الصحابة خانوا ذلك إذن قد دوما من عثمان رضي الله عن عثمان وعن علي رضي الله عنه جميعا وساق بسنده أيضا إلى محمد بن عيسى قال قال شريك من زعم أن أصحاب محمد قدموا عثمان وليس هو أفضلهم في أنفسهم فقد خون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وساق بسنده أيضا إلى البيتوني قال سمعت بشر بن الحارث يقول لاي الأيبكر بن عياش إن قوما يقولون أبكر وعمر وعلي فقال أبكر لعنه الله لعنه الله على من قال ذا ثم قال الخلال خاتما مذهب احمد في هذا قال بكر الخلال لا نرى في هذا الباب مع توقف أبي عبد الله في غير موضع يكره أن يقول مبتدع فكأنه لم يرى بأسا لو قال له مبتدع يعني حينما قيل للإمام أحد أن قال هو أهل أن, إيه؟ أن يبدع فهنا الخلال بيقول إيه؟ لم يرى الإمام بأسا لو قال له إيه؟ لو قيل لهذا الرجل مبتدع ترى لم أره في هذا الباب أجزم أنه مبتدع لأن المسألة التي رواها علي بن عبد الصمد إلى آخره آخر كلام الخلال قلت ومن ثب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول قلت في, في السنة للخلال ساق بسنده قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سألت أبي عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال ما أراه على الإسلام ما أراه على على الإسلام لأن أبكر رضي الله عنه وحده إذا سب وحده هذا يخرج المرء من الإسلام لما؟ إذ أن, الله إذ أن الله أثبت صحبة أبكر في في القرآن فمن سب أبكر وقال ليس بصاحب فهذا تكذيب لمن؟ تكذيب للقرآن فمن سب عائشه وحدها هذا ايضا تكذيب للقرآن لأن الله سمى ما قيل عنها إفك إن الذين جاءوا بالإفك واضح هذا الكلام قال ما أراه على الإسلام قلت وسمعت أبو عبد الله يقول قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام وقال ابن تيميه رحمه الله فصل في تفصيل القول فيهم أما من اقترن بسبه دعوة أن علي إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبريل في الرسالة يعني جبريل غالط كان نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وغلط نزل على مين كان نزل على ابن الطلب ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الخرافات التي تشبه بخرافات النصارى قال فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في كفره وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهؤلاء يسمون بالقرامطة والباطنية ومنهم التناسخيه وهؤلاء لا خلاف في كفرهم واما من سبهم سبا لا يقضح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بعضهم بالبخل او الجبن لذلك سيد قطب حينما سب عمرا ومعاويه وعبد الله بن عمرو ومعاويه ابن معاوينه سفيان وكذا ابو سفيان فاتهمهم بالخيانه وبالخديعة شيخ النباز رحمه الله عليه قال هذا كلام قبيح هذا رجل قبيح واضح من قال هذا الكلام بيقول له سيد قطب هل ينبغي الشيخنا أن أن ألا يقرأ هذه الكتب قال بل ينبغي أن تمزق وأن تحرق هذه الكتب بل ينبغي كتب سيد قطب كلها أن تحرق الكتب التي تقرأ الآن وتتبعد دلوقتي الآن في المكاتب مع الاجتماعيه الاجتماعية وغيرها إلى آخر كلام الشيخ شيخ الإسلام رحمة الله رحمة الله عليه ثم قال الإمام أحمد اذا انتهينا مما مضى علمنا الفرق بين الايه بين التفضيل و والخلافة واضح وإن كان في أول الأمر من كان يقول بخلاف ذلك في أمر التفضيل ولكن استقر ايه استقر الأمر على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في كترتيبهم في الخلافة واضح وذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله عليه قال من فضل عليه من عثمان قال هذا رجل سوء وله روايتان لما قيل له هل يبدع قال إن البدع شديدة وفي رواية أخرى قال ايه هو أهل أن هو أهل أن يبدع قال الخلال ومعنى ذلك أنه لو بدع أمام الإمام أحمد ما كان ايه ما ينكر على من ما ينكر على من بدعه واضح هذا قال الإمام أحمد رحمه الله والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر وأمير المؤمنين هل يسمى ولي الأمر أميرا للمؤمنين الصحيح نعم كما ذكر هذا البغوي في شرح السنة قال ويسمى ولي الأمر عدلا كان جائرا يسمى امير المؤمنين لما لأنه أولا أميرا فهو ولي أمر ثانيا أميرا على من على مسلمين واضح هذا الكلام، فيسمى أمير ماذا؟ أمير المؤمنين، فهو امير أولاً هذا عمله، ولي امر ثانياً على من؟ على مسلمين، حتى ولو كان في الدولة، مش فانما فإنما الأغلب ماذا؟ الأغلب المسلمون، واضح هذا؟ وأنت تعلم أن دار الإسلام، لو كنا يعني حتى بالتصحيح هذه اللفظة مع أن الشوكان ينكرها، دار الكفر أو دار الإسلام، إذ ليس هناك أدلة على ذلك فإن دار الإسلام كما ذكر ذلك الإسماعيل في معتقده وذكر الشيخ عثيمين رحمه الله عليه أي من ظهر فيها شعائر الإسلام واضح في إذا ظهر الأزان وإذا ظهرت الصلوات وإذا صلى الناس العيد في الشوارع مثلا وإذا ظهرت مثلا الذهاب إلى الحج أو صيام رمضان كل هذه تسمى بشعائر الإيه بشعائر الإسلام فتكون إيه لو قلنا بالتسمية فتكون دار دار إسلام واضح هذا الكلام؟ قال والسمع واطاع للأيمن وأمر المؤمنين لاحظ البر و... والفاجر بلي ما سماه إيه؟ أمير المؤمنين حتى ولو كان إيه؟ فاجرا ظالما لأن عمله الإمارة ثانيا على من على مؤمنين قال ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به اثنين يبقى هذا الأمر بالاختيار إذا هذا القسم الأول بالاختيار لأنه قال ومن ولي الخلافه واجتمع الناس عليه علي. ورادوا به هذا الاختيار ومن عليهم بالسيف وفي ضبط في اصول السنه الإمام احمد ومن غلبهم بالسيف بفي قراءه ومن عليهم ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي امير المؤمنين إذن مع ذلك مع أنه غلبهم بالسيف سماه الإمام المحمد إيه؟ أميرا أيضا للمؤمنين قلت وضح العلامة صالح علي الشيخ الفرق بين ولاية الاختيار وولاية الاضطرار إذا ما زي في غاية الأهمية ليه؟ إذا أن الخوارج وغيرهم يحتجون على نفي الولاية أنه ليس هناك حاكم موجود على وجه الأرض يحتجون ويأتون بكلام أهل العلم في ولاية ماذا؟ في ولاية الاختيار يقول لك تعال معايا نشوف بس صفات الحاكم يقول لك يقرأ معايا كلام من الكرطوب يقرأ معايا كلام الشنقيت يقرأ معايا كلام البغوي هذه صفات مين؟ صفات الحاكم واضح ما هو أن يكون رجلاً رجلاً ليست بامرأة أن يكون عالماً أن يكون مجتهداً واضح أن يكون سالم الأعضاء إذا هذه شروط أن يكون حبشيا يكون كرشياً هذه شروط في ماذا؟ في الاختيار أنا لا أنكر هذه الشروط وانما تكلم في ماذا؟ ها في ولاية الاضطرار الغالبة فولايه الغالبة لا تضع فيها هذه الايه؟ لا تضعف هذا الشروط اذ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ماذا وان تامر اذا اولا هذه تامر غلبهم يعني تامر عليكم عبد مع ان الاصل ان الحاكم يكون حر وهذا عبد حبشين مع ان الاصل ان يكون قرشي مجدع الاطراف مع ان الاصل ان يكون سالم الاعضاء تعرف في عنا مجدع الاطراف فقد اليدين والرجلين وبعض العلماء قال لك فقد اليدين والرجلين وجميع الاطراف الاذن والانف الاذن يعني قاعد عمل زي اللبده كده لا في لودان ولا في انف ولا الدين ولا رجلين قابل له حته كده واعد فيها ومع ذلك النبي عليه الصلاه نهى عن ايه قال فاسمعوا واطيعوا ودا يرد على الذين يقولون بان الحاكم من صفاته ان يكون سلم الاعضاء اما اذا لم يكن سلم الاعضاء يقول لك الموارد المعتزله يجوز ايضا الايه عزله والخروج عليه كيف النبي عليه الصلاه يقول لك وان كان مجدع الاطراف فاسمعوا واطيعوا يجي طلع الزاران ورسلان وغيره على اللي يقول لك هو الموارد بيقول إذا كان مجذوع الأطراف فاختلف الناس فيه على ثلاث أقوال اختلف الناس مين المعتزلة والشيعة والعلماء السنة يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاسمعوا وأطيعوا ما ينبغي أن يكون هناك أي ما ينبغي أن يكون هناك خلاف في هذه المسألة إذ أن النص أي قاطع في هذا يسمى نص يعني حتى لا ظاهر ولا مجمل هذا يسمى نص قاطع الدلالة كلام واضح وإن كان مجذوع الاطراف يكون الشيخ صالح ويسمع كلام الشيخ صالح لأنه في غاية الأهمية يقول في شرح العقد الوسطية والإمارة أو الولاية أو الإمامة هذه تنعقد عند أهل السنة والجماعة بواحد من أمور الأول ببيعه أهل الحل والعقد له واختيارهم له اختيارهم له ثم بيعتهم له وهي التي يسميها اهل العلم ولايه الإيه ولاية الاختيار وهذه هي أفضل أنواع الولاية لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيرها زي اللي بيحصل ذاته مثلا في السعودية يجي أهل الحل والعقل من أهل الشأن في الدولة يبيع مين الملك مع ان اصلا الملك كان وصى لمن واضح لملك بعده لأمير كان عنده وصى على ذلك وصاه أن يكون إيه؟ ملك كنسب المفعل بكر فيه فعمر رضي الله عنه كنسب المفعل معاويه فيه في يزيد، فعل معاوية في يزيد ليس امرا إيه؟ ليس امرا خارج عن السنة، إنما فعله بكر مع, مع عمر وعلى قول جمهور أهل العلم فعله النبي عليه الصلاة مع أبي باكر رضي الله عنه، واضح هذا؟ ولاية اختيار، مش زي ما يقولك الحويني عاملينها عزبة، لا مش عزبة، حويني لك عاملينها عزبة، ده يسلم ده يسلم لده، لي لا ليس في عزبة، هذه السنة، مفهوم؟ قال وولايه الاختيار هذه منها ولايه ابو بكر رضي الله عنه ولايه عمر ولايه عثمان الخلفاء الراشدين وكذلك ولايه معاويه بن سفيان لما تنازل له ماذا الحسن بالخلافة فانها كانت ولايه اختيار ثم بعد ذلك لم يصر ولايه اختيار إلا في ازمنه محدوده وفي امكنه متفرقه ليست عامه ولا ظاهره هذا النوع الإيه؟ الاول اللي هي الاختيار النوع الثاني ولايه الإجبار وولايه الإجبار تسمى أيضا ولايه التغلب وهي ان يغلب احد على المسلمين بسيفه والسنانه ويدعو الناس الى بيعته فانه هنا تلزم بيعته لانه غلب لانه ايه لانه غلب واضح قال وهذه تسمى ولايه تغلب طب الله عليك وفيه لو كان يعني في حد من الاخوان يقول لك لو انه تغلب صار هذا وليا ولي أم؟ ها وهذا يسمى ولاية التغلب كما في شرح الطحوية وفي غيرها وفي كتب الفقه وهذا النوع ولاية التغلب تلزم به الطاعة الإخوان بيقول لك تلزم به الطاعة الإخوان عندهم لزم طاعة أصلا لأي حد تلزم به الطاعة ده أنا فاكر واحد كان في 25 يناير في الصورة لسه في الصورة يعني الجيش كان ماسك رافع يفطب بيقول يسقط الرئيس القادم <تصفيق> كان لسه في حد يمسك حاجة أصلا يقول لك يسقط الرئيس القادم يعني اللي جاي برده يسقط هي كده واضح كما قال عبد الله بن عمر كما اخرج ذلك الخلال في, في السنه ايضا قال الخلال لسندي ابن عمر قال انتم مثل العجم لا تريدون ان يبقى لكم حاكم لا تريدون ان يبقى لكم ايه لا تريدون ان يبقى لكم حاكم لازم طيب قال وجميع فتلزم له الطاعه وجميع حقوق الامامه يعني جميع حقوق الامامه في الاختيار تعطيها لمن لصاحب الاضطرار واضح هذا الكلام لكن هذا ليس هو الاصل وليس مختارا بل هذا لدرء الايه لدرء الفتنه والتزام بالنصوص لاحظ الكلمتين دول لدرء الفتنة يبقى هذه الايه العله ثانيا والالتزام بالنص اذن الخروج على الحاكم لاضطراري محرم لذاته و ولغيره ليس لغيره فقط وانما هو لذاته للنص واضح هذا الكلام ولغيره لهذه العله اثبت لك على حاجه فيقول الشيخ صالح فان النصوص اوجبت طاعه الامير وعدم الخروج عليه وهذا غلب على الناس ودعا الناس إلى طاعته فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته لاحظ كلمة فإن النصوص اذ أن أهل السنة لا يقولون هذا محابة لاحد واضح لا محابة لظلم ظالم وإنما هذه النصوص توجبها إيه؟ توجبنا على ذلك وتامرنا بذلك وان كنا نكره المعصية ولكن هناك أمران لا تلازم بينها كرهية المعصية وعدم الخروج عليه بكلمة أو بجارحة فأنا أكره المعصية ومع ذلك مع كراهيتي لهذا الظلم وهذه المعصية لا أخرج عليه بكلمة ولا باعتقاد أنه ليس حاكما ولا ولا بجارحة والناس في هذا طرفان ووسط الطرف الأول قالوا يلزم أنه عصى أن نخرج عليه واضح وهذا فعل الخوارج الطائفة الثانية المداهنة واضح أننا لا نخرج عليه ونرضى بكل ما يقوله من معصية وهذه طائفة السلاطين علماء الصلاطين ولكن الطائفة الثالثة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وتابع التابعين إلى أن يرسى الله الأرض من عليها من المعتقد الصحيح أن هناك أمر لا تلازم بينهما فإن هناك كراهية لهذه المعصية ثانيا لا يجوز الخروج عليه. لماذا؟ لامرين اثنين. لأمرين اثنين. وداخل كل الأمرين أمور. أما للأمرين الاثنين هي النص أنه محرم لذاته. ثانيا أنه محرم لغيره. النص مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مر من أميره شيئا يكره فليصبر. إذن فليصبر هذا إيه؟ فعل مضارع مجزوم من الأمر هو من صيغ الوجوب فلو أنني ما اعتقدته حاكم سنين خرجت بالكلمة ثلاثة أو باللسان أنا ما صبرت إذا أنا هنا خالفت النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة صريحة واضح هذا يبقى هذا للنص ثانيا للعلة التي هي وقوع المفاسد مفهوم هذا فلا تحصر الأمر في العلة فقط أضف إلى ذلك أن هناك حقوق فالذي يخرج على الولي ولي أمر فإنما خالف عدة حقوق هناك حق لله لان الله عز وجل الله امر بذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يخبر بذلك فحينما يخرج خالف حق من حق الله وحق من النبي عليه الصلاه والسلام لان من حق النبي عليه الصلاه والسلام ان تطيعه واضح هذا الكلام كذلك حق من حق الناس حق الناس لان الناس تقع مفاسد عليهم واضح فهذه حقوق كلها إيه خالف هذا هذا الخارج على ولي الأمر قال مما حصل في أنواع الولاية في زمن الخلفاء أن أبكر رضي الله عنه ولي بنص من رسول الله وبالاجتماع عليه وهذا هو الصحيح أن بكر رضي الله عنه إنما خلافته كانت بالنص وكانت بإيه وكانت بالإشارة أما ابن حزم يقول بالنص خلافة بكر بالنص ليس بالإشارة ابن تيمية رجح الالأقوال قال خلافته كانت بالنص وكانت به وكانت بالإشارة حينما كان النبي عليه الصلاة يقول مرأة بكر فهل يصلي بالناس هذا بالإشارة وأما بالنص حينما قال النبي عليه الصلاة للمرأة إذا قالت له يا رسول الله إذا لم أجدك فقال ائتي إلى بكر رضي الله عنه دحتج به ابن أبي عاصم في كتاب السنة في المعتقد على أن بكر رضي الله عنه نص عليه نص عليه النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام واضح هذا الكلام كل ما سياتي للشيخ صالح من مما فصلته لك فيما مضى قلت وإليك اجمع أهل العلم في السمع والطاعة لمن تغلب إيه لمن تغلب علينا قال العلامه ابن الوزير في العواصم والقواصم تذبع عن سنة ابن القاسم ابن الوزير اليمني إمام كبير جدا كان قبل الشوكاني واضح قبل ابن الوزير العلامه المقبلي المقبلي مش مقبل من هذا الوضع من هذا الوضع حادث إنما العلمة ابن الوزير هؤلاء أئمة كبار جدا علماء فقول جدا كثير من الناس لا يعرفونه. ابن الوزير كتاب العواصم القواصم هذا كتاب ماتع جدا ومن لم يفرق يقول ابن الوزير ومن لم يفرق بين حال الاختيار والاضطرار فقد المعقول والمنقول يبقى هذا فقد العقل وفقد, وفقد النقل. يقول ابن تيمية رحمه الله والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد هذا هو الأصل والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها من بعضها وعجز عن الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يحكم الحدود ويستوفى الحقوق يقول الشاطبي في الاعتصام إن يحيى بن يحيى قيل له البيعة مقروها قال لا قيل له فإن كانوا أئمة جو فقال قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف اخذ الملك هو احنا بنقول كتاب والسنه بما كان عليه الصحابه وعبد عبد الملك بن مروان اخذ الملك من, من من ابن الزبير صحيح أخذها من ابن الزبير اخذها بماذا بالسيف صحيح حينما ارسل الحجاج ليقاتله ومع ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنه جمع أهله كما في صحيح البخاري جمع اهله وزوجه وأولاده فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعطى لكل غادر لواء يوم القيامة فيقال له هذه غدرة فلان فمن غدر بهذا فإنه الفيصل بين وبين خيل الفيصل بينه وبين وهذا دليل على هجره على هجر المخالف في ذلك قال إنه الفيصل بين وبين يعني من لم يعتقد أن عبد الملك بن مروان إماما واضح فإنها الفيصل بينه بين وبين مع أنه فعل في ابن الزبير ما ما فعل لكن استتب له الايه؟ استتب له الأمر وانتهى وكان الصحابة يصلون خلف من حجر يوسف الزقف قال ابن حزم وليس هناك أفسق منه وليس هناك أفسق منه ومع ذلك كان يقتل أهل العلم بيديه سعير بن جبير ومع ذلك كانوا يصلون ايه خلفه واضح الكلام حينما زاء جاءوا لأنس رضي الله عنه في صحيح البخاري يشتكون إليه ظلم الحجاج ما قال الحج... ما لهم أنس هل قال لهم أنس اخرجوا تظاهروا اعتصموا اعملوا اضراب افعلوا هذه الأمور التي تحدث اليوم إنما أنس رضي الله عنه خادم النبي عليه السلام قال لهم اصبروا إنما قال اصبروا فإذا قال أنس اصبروا وإذا قال عبد الله بن عمر ذلك وإذا كان ابن عباس والصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكانوا يفعلون ذلك أيهم اتبع اتبع هؤلاء الكرام أم التبع الحمقى والمغفرين ممن يهيجون الناس اليوم واضح أي الناس التبع فإن الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان واضح راضي الله عنهم ورضوا عنهم فهؤلاء الحق أحق أن أتبعهم وكذا روى البيهقي في مناقب الشافعي سمعت الشافعي يقول كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يصير خليفه ويجمع الناس عليه فهو خليف كذا ابن حجر ابن ينقل الاجماع في ذلك عن ابن بطال كذا الشيخ محمد بن علوي في الدرر الثانيه ينقل ايضا الاجماع على أن من تغلب على بلد او بلدان فله الايه فله السمع والطاعه في ذلك كذا العلامة الصنعاني في شرحه على سبل السلام بين ذلك أيضا كذا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن حفيد الشيخ محمد اللي احنا جرحنا رسالته في الجمعة الماضية بين أيضا الإجماع قال وأهد العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف كذا الغزالي حتى في إحياء علوم الدين كذا الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار قال ولا يصح إمامان شوف كلام الشوكاني ولا يصح إمامان وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر إيه؟ أو أقطار الولايه إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك يعني في مصر ولي في السعودية ولي مش عارف في قطر ولي في تركيا ولي في هذا ولي إذن صار لكل دولة إيه؟ حاكما فلو سمعوا الطاعة فيما في المعروف يقول الشوكاني ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر لا ينعقد لبعضهم على بعض إيه؟ أمر ولا نهي يعني لا يصح مثلا أن امر ولي أمر مثلا الدولة الفلاني ولا هو أن يأمر بشيء إذ أنه يأمر من هو من هو تحته لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يستنصح لذي سلطان سلطان نكر في سياق الشرط من أراد أن يستنصح لذي سلطان تفيد الايه العموم حاكمك أو حاكم بلد مسلمة أخرى حاكم مسلم آخر ما ينبغي ذلك واضح فضحه على المنابر وواك مثل ما فعل وغيره سواء كان في دولة حاكم الدولة أو حاكم ايه حاكم دولة أخرى لما لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يستنصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية الحديث مين ده حديث عياض بن غنم عند الإمام أحمد واضح فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يبدي يعني فلا يظهر له علانية المظاهرات ما اسمها إظهار علانية الذي يقول على المنابر ويفضح على المنابر أولاة الأمور وغيرهم يسمى اظهار علانيه واضح هذا الكلام الشوكان ايه فلا بأس بتعبد الأئمة والسلاطين ثم قال فعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة ودعم كما يقال في مخالفة في مخالفه ماذا أنه ليس هناك إيه ليس هناك حاكم يسمى حاكما بالغلبه إذ أن النبي صلى الله ذلك ياسر البرهامي يؤصل ذلك محمد يسمعين مقدم يؤصل ذلك واضح الحزبين القدامة كلهم يؤصلون ذلك أنه ليس هناك ولي على وجه الأرض هذا الزمان شاغر من الحكام خال من, من أي حاكم له سمع وطاع لذلك أصلوا ذلك أصلوا هذه الأمور قال فإن الفرق بينما كانت عليه الولايات الإسلامية في اول الإسلام وما عليه, عليه الآن أوضح من شمس النهار ومن أنكر هذا فهو مبهت لا يستحق أن يخاطب بالحج لأنه لا يعقلها واضح ابن قدامى رحمه الله عليه في المغني أيضا قال لو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقر له وأذعانه بطاعته وتابعوا صار إماما يحرم القتال والخروج عليه الشيخ عبد الرزاق العفيفي في بحث له الخلافة أيضا تكلم في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع أيضا بينا هذا يقول الشيخ ابن عثيمين الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين لأن الإمامة العامة قرضت في من أزمنة متطاوله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام وصار قوله نافذا وأمره مطاعا من عهد أمير المؤمنين عثمان والأمة الإسلامية بدأت تفرق فابن الزبير في الحجاز واحد وابن مروان في الشام والمختار ابن عبيد وغيره في العراق فتفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعه لمن تأمر عليهم في ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العام وبهذا نعرف ضلال ناشئه نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة, فلا بيعة لأحد نسأل الله العافية ولا أدري أن يريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى يعني نريد أن نجاهد اذا واحد يجمع ناس ويروح يجهد براحته بقى مفهوم نريد أن نقاطع واضح نقاطع نريد أن نفعل نفعل فصير الأمر إيه يصير الأمر فوضى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري قال إن الايمان جنة ما معنى جنة الجنة اللي هي الستر الذي يكون في يد المقاتل تعرف زمان الدرع هذا يسمى ايه يسمى جنة يتقى به ويقاتل من ورائه السؤال هل النبي حينما قال إن الامام جن هل يقول بالعدل فقط أم عدلا كان أم جائرا النبي عليه والسلام يعلم أنه كان سيئت إما الجور لأنه بين ذلك في حديث واضح قال هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير أمير نفسه وقال النووي إذا ثبت الإمام بالقهر والغلب فجاء آخر فقهره إن عزل الأول وصار القاهر الثاني وصار الثاني إماما واضح هذا الكلام نقف عند قول الإمام أحمد والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر وننتهي إن شاء الله من أصول السنة للامام أحمد في الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن لم يكن يعني الجمعة المقبلة، إن لم يكن هناك شرح كتاب، وستعرف إن شاء الله بإذن الله عز وجل على الموقع والصف. شو اللي جاي دي الثانية؟